بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا اجمعين محمد بن عبد الله عليه افقر الصلاه والسلام واسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسن والصلاه العلى ان يرزقنا واياكم والمسلمين عملا نافعا وعملا صالحا ونصلح نياتنا وذرياتنا وازواجنا وحياتنا وامورنا كلها ونجعلنا هداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين وبعد ايها الاخوه ايها الاحبه <تصفيق> في هذه الليله المباركه ليله الاحد الموافق للثالث عشر من شهر ثلاثة لهذا العام الهجري نرحب باسمكم جميعا أهل هذه المحافظة وباسمي نيابة عن مكتب الدعوة للرشاد بهذه المحافظة نرحب بفضيله الشيخ عبدالله الجعيث عضو مكتب الدعوة للرشاد بمكتب الدعوة للرشاد ببريده في هذه المحاضرة التي عنون لها بمكارم الأخلاق ولو أريد أن أذكر لك حول هذا الموضوع فإن الشيخ كما هو معروف بأسلوبه وكتاباته بإذن الله سوفر هذا الموضوع أيها الاخوه أحب فقط أن أذكر تنبيهات على عجل أما تنبيه الأول فنسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يحرم الشيخ الأجر في مشواره هذا ونجعل هذا في ميزان حسناته في تكبده العناء في السفر لنا والأمر الثاني حقيقة كل محاضرة أذكر هذا الأمر و وسأذكرها أيضا وسأبقى أذكره وهو اني أثني عليكم أنتم أيها الأخوة الذين تجلسون أمامي وذلك لحضوركم في هذه المحاضرات وتشجيعكم لبرامج مكتب الدعوة والأسجاد وتفاعلكم ولو أذكر لكم الصلاة التي جاءت أحيانا إما بتوجيه وأحيانا إما بانتقاد وأحيانا إما بشكر وثناء فمثل هذه المرة مردودها علينا جدا عالي وهذا يدل بإذن الله على على هذا التواصل الذي كنا قديما نسع نفع إليه واليوم لله الفضل والمن حققه الله أيها الأخوة هي الشيخ الآن ليلقى هذه المحاضرة مشكورا مأجورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وصله وسلم على عبد الله ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى لي الطيبين الطاهرين أما بعد فإن الأخلاق جزء لا يتجزى من هذا الدين فإن الدين عباره عن معامله مع الخالق ومعامله مع المخلوق وكلاهما مأمور به ومدعو اليه وكلاهما عباده لله رب العالمين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض ما جاء من عنه من احاديث صحيحه انه انما جاء لاتمام مكارم الاخلاق فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق وفي رواية لأتمم مصالح الأخلاق والحديث رواه الإمام محمد في مسنده والخرائطي في مكارم الأخلاق وصححه ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفي كتاب التقصي كما صححة اسناده سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازل رحمه الله هذا الحديث التنصيص على أن من لباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث لإتمام مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان ثوابها وعظيم اجرها إن الأخلاق الفاضلة توصل الى اجل المطالب واعظم الغايات وهي الجنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الاجوفان الفم والفرج والحديث رواه الترمذي في جامعه وقال عنه حسن صحيح وصححه ايضا ابن حبه اذن اجل المطالب واعظم الغايات وهو بلوغ الجنات انما ينال بتقوى الله وحسن الخلق فليس حسن الخلق امرا كماليا ولا امرا فضوليا بل هو من لباب هذا الدين فمن فرق بين التدين وبين الخلق الحسن فقد فرق بين أجزاء هذا الدين إذ كلاهما من الدين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري خياركم احاسنكم أخلاقا خياركم أحاسنكم أخلاقا فجعل الخيرية المطلقة لأصحاب الخلق الحسن صاحب الخلق الحسن هو الأفضل الأخير وفي الحديث الآخر ايضا الذي رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح قال أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، فجعل أكمل المؤمنين إيمانا هو أكملهم خلقا، فكيف يقال إن الخلق أمر آخر وراء الدين؟ لا، الخلق الحسن من الدين وهو من كمال الإيمان بالله عز وجل، فكل من كان أكمل خلقا فهو أكمل إيمان. وكل من كان اكمل ايمانا كان اكمل خلقا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبد المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم بالنهار القائم لليل. حيث يقول عليه الصلاة والسلام ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهو ابو داود وصاحب بن حبان والحاكم فجعل صاحب الخلق الحسن يبلغ درجات الصائمين النهار القائمين الليل وان لم يكن من اهل الصيام والقيام فاذا ربت الوصول الى درجات اولئك واللحاق بركبهم وإن لم تعمل بمثل عملهم فحسن خلقك للناس يبلغك الله درجة أولئك الذين يتابعون الصيام ويواصلون القيم وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الخلق الحسن ببيت في, في أعلى الجنة حيث يقول عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق أنا زعيم في بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه وهو ابو داود والترمذي وحسنه وصحح اسناده النووي في رياض الصالحين فهذه ومانه وتكفل من النبي الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام لصاحب الخلق الحسن في بيت في اعلى الجنه وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل وهو يحبه حبا كثيرا ويصيه بوصايا يخصه بها من وصاياه له أن قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء يوم القيامة أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن حيث يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احب الناس الى الله احسنهم خلقا احب الناس الى الله على الاطلاق احب الناس الى الله احسنهم خلقا والحديث رواه المحبان في الصحيحة والصحاحة والحاكم والالباني وفي رواية لهذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما اعطي الانسان قال خلق حسن ما خير ما اعطي الانسان فقال خلق حسن أحبة بالله إن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله كما أنه محبوب عند الناس صاحب, الحسن صاحب, صاحب الخلق الحسن يتقبله القريب والبعيد صاحب الخلق الحسن تنفتع له القلوب وتتقبل منه النفوس وتركن إليه الأسئلة صاحب الخلق الحسن يحبه حتى صاحب الخلق السيء صاحب الخلق الحسن يتعامل معه الناس من خلال ما يتعامل معه فإن طبيعة النفس البشرية أنها تتعامل مع من يتعامل معه بمثل ما يتعامل معه فلا يتصور أن تحترم إنسانا ولا يحترمك كما لا يتصور أن تهين انسانا فيحتيمك ولا يهينك، ولذلك يقول الحسن: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم، فإنهم سيصحبونك بمثله. يعني أي شيء تتعامل به مع تتعامل مع الناس من خلاله، فإنهم سيتعاملون معك كذلك. إن عاملتهم بالاحترام، عاملوك بذلك. عملتهم بالبشاشه عملوك بذلك عملتهم بالصدق عملوك بذلك فهذا لا شك من ثمرات الخلق الحسن فتبين بهذا ان حسن الخلق يجمع لك خير الدنيا وخير الاخره خير الدنيا خير الدنيا ما ذكرنا لك من ان القلوب تقبل عليك من ان النفوس تحبك من أن الناس يعاملوك بنحو ما تعاملهم به وأيضا يدعون الله عز وجل لك تظهر الغيب ويثنون عليك في مجالسهم ومنتدياتهم ولا شك أن هذا من المكاسب الثناء الحسن على الإنسان فهو من مكاسب الدنيا والآخرة وأما منفعتك من حسن الخلق في الآخرة فكما ذكرنا أن أجل المطالب وعظم الغياب دخول الجنات و حسن الخلق من اعظم ما يبلغ بين انسان الجنة وكما وكذلك حسن الخلق يبلغ بين انسان درجة الصائم بالنهار القائم بالليل وكذلك هو اسقل ما يوضع في ميزان المؤمن وكذلك تكفل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن ببيت في اعلى الجنة وكذلك الخيرية المطلقة لمن كان صاحب خلق حسن اذا تبين اهميه حسن الخلق وضرورة اجتهاد الانسان في العناية بهذا الجانب فان المرأة قد يتساءل ما المراد بحسن الخلق وكيف اعرف اني صاحب خلق حسن وما القياس الذي اقيس به اخلاقي فنقول قد تعددت تعاريف اهل العلم والشراح للأحاديث في بيان حسن الخلق لكن من أجملها وأفضلها فيما أرى تعريفان التعريف الأول قول بعض أهل العلم حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به كل شيء إن تود أن يعاملك الناس من خلالك تعامل الناس من خلاله وكل خلق تكره أن يعاملك به الناس فإنك تجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق وهذا التعريف تعريف جامع لكنه غير مفصل فهو جامع من حيث أن الإنسان يعرف أخلاقه ويقيسه من خلال ما يحب أن يعامله الآخرون به يتعامل معهم من خلاله ما يكره أن يتعامل معه الآخرون من خلاله يجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق وهذا يدل عليه حديثان الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنفى الايمان عن من لا يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه في أمور الدين وفي أمور الدنيا وأما الحديث الثاني فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو جزء من حديث قال فيه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر واليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه إذا كنت تحب ان تزحف عن النار وان تدخل الجنه فلتكن معتقدا الايمان بالله وباليوم الاخر وتموت على ذلك وايضا تموت وانت تاتي الى الناس الذي تحب ان ياتوا اليك من الاقوال والافعال والسلوكات وعلى هذا فان مقتضى حسن الخلق ان تتعامل مع الاخرين بنحو ما تحب ان يعاملك به انت تحب من الناس ان ينصحوا لك في القول وفي الفعل فانصح لهم بالقول والفعل. تحب من الناس ان يحترموك احترم الناس تحب من الناس ان يبشوا في وجهك ويستقبلوك بطلاقه وجه استقبلهم كذلك تحب من الناس ان يصدقوك في البيع والشراء كن صادقا في البيع معهم والشراء تحب من الناس أن يعرضوا عن عرضك ولا يشتغلوا بذمك أو انتقاصك أعرض عن الاشتغال بأعراضهم وانتقاثهم وغيبتهم وهكذا تحب من الناس أن لا يحسدوك على ما اتاك الله من فضله فعليك أن لا تحسدهم على ما أتاك من الله من فضله هل من يغتاب الناس سيئول هل أحب لهم ما أحب لنفسه هل من يحسد الناس ويكره أن يراهم على خير في امور دينهم او في علمهم او في دنياهم او في مصالحهم فيستاء اذا علم ان فلانا ترقى في وظيفه او ان فلانا كسب في مساهمه أو ان فلانا نجح في دراسه او غير ذلك فيكره ذلك ويشق عليه هل هذا النوع من الناس احب لهم ما احب لنفسه لا هل من يغش الناس في البيع والشراء هل احب لهم ما احب لنفسه الجواب لا اذن حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به وأن تجتنب ما تكره أن يعاملوك به فتجتنب التعامل معهم من خلال هذا الخلق أما التعريف الثاني فهو أكثر تفكيكا وأوضح في تقسيمه لحسن الخلق حيث جعل أصحاب هذا التعريف حسن الخلق يدور على أربعة أركان فقالوا حسن الخلق هو بذل الندى واحتمال الأذى بذل الندى وكف الأذى و احتمال الأذى وطلاقة الوجه فجعل حسن الخلق يقوم على هذه الأركان الأربعة وهي بذل الندى و كف الاذى واحتمال الاذى وطلاقه الوجه فبذل الندى يشمل بذل المعروف والاحسان بكل صوره واصنافه بذل ما تستطيع من الاحسان بالقول بالفعل بالراي بالمشوره ب الكلمه الطيبه بالامر بالخير بالتحذير من الشر بالشفاعه الحسنه بالقرض الحسن بانظار المعسر إذا غير ذلك من الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الطيبه صدقه الكلمه الطيبه الكلمه اللينة انت لما تقابل انسانا فتسلم عليه وتقول كيف الحال هذه كلمة طيبة هذه تعتبر صدق السلام نفسه يعتبر من بذل الإحسان الأمر بالخير والتحذير من الشر هذا من بذل الندى بل إن أعظم بذل للإحسان هو البذل المتعلق في الدلاله على الخير والتحذير من الشر وعلى هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصال المؤمن ولهذا يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تعالى كنتم خير أمة تخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر النصف لمن استنصحك بأن تمحظه النصيحة سواء كانت النصيحة هذه في أمر دنيوي استشارك في امر مالي او في زواج او في وظيفه او في اي امر من الامور لابد ان تكون ناصحا صادقا معك الشفاعه التي لا يترتب عليها اضرار باحد وانما تعني وصول صاحب الحق الى حقه هذه من بدل الندى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفع تؤجر ومن يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب من يشفع له نصيب منها والشعر يقول واذ بي زكاه الجاهي فانها كمثل زكاه المال تم نصابها الصدقه هذه ايضا من بدر الندى من بدر الاحسان القرض الحسن يكون لديك مال لديك رصيد في البنك وصاحبك وزميلك او جارك او احد من المسلمين احتاج الى هذا المبلغ لاتمام بناء او اتمام زواج او شراء سياره فمد يده يقترض منك هذا القرض لون من الوان بذل الندى وقد جاءت السنه في بيان ان القرض الحسن يكون مقام نصف الصدقه فاذا اقرضته مثلا 10000 ريال ليردها بعد يومين او يومين او اقل فإن اكثر هذا يجري مجرى نصف الصدقة كأنما تصدقت عليه بنصف هذا المبلغ وقد ذكر الغلباني في صحيح الجامع حديثين أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تجري إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة يعني مجرى نصف الصدقة والحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة يعني إذا اقرضته مرتين كأنما تصدقت عليه مرة كذلك من بذل الندى المساعدة البدنية أي لون من ألوان المساعدة إنسان لا يحسن صنعة معينة وانت تحسنها تساعد على ذلك سيارته تعطلت في الطريق لخلل مثلاً في كربة السيارة، وأنت تعرف تصلح هذا العطل هذا من بدل الندم من بدل الإحسان. شخص يمشي على قدميه تحمله في سيارتك هذا من بدل الندم من بدل الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعين الرجل في دابته فتحمله عليا أو تحمل له عليا متعة وصدقة، فأنت تساعده على حمل متاعه على الداب على السيارة على كذا هذا. السماحه في البيع والشراء هذا ايضا من بر الندى وهو الاحسان فكون الانسان سمحا في بيع يكون مرنا مع الناس في طريقة البيع وكذلك سمحا الى اشترى ما يكون نحروحا مؤذيا للبائع هذا ايضا من بر الندى كذلك عند الاقتضاء عندما يطالب أحدا بوفاء, بوفاء ما له عليه من الدين يكون سمحا في ذلك من جهد تخفيض المبلغ أو تأجيله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جرواه البخاري رحم الله سمح رحم الله امرأة سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للباع السمح والمجتر السمح والمقتر السمح وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أدخل الله الجنة رجلا بسماحته بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا انظار المعسر إنسان تطلب مبلغ من المال لكن ما تمكن من الوفاء تنظره أو تضع عنه فإن هذا من بذل الندى الذي يؤجر عليه الإنسان وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انظر معسرا او وضعا اظله الله الدوجل يوم القيامة في ظل وكل هذا ونحوه من الوان الاحسان العلم بالرأي بالمال بالبدن كل ذلك يعتبر من بدل الندى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عموما من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال من كان في حاجة في اخيه كان الله في حاجته هذا الركن الاول من اركان حسن الخلق وهو بذل الندى اي بذل المعروف والاحسان في كل صوره وصنوفه. الركن الثاني كف الاذى فيكف الانسان اذاه بالقول او بالفعل او بالقلب ايضا فلا يؤذي احدا بلسانه لا يسخر باحد لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فلا يسخر من احد لا بلونه لا بلهجته لا بلغته لا بلونه لا ببلده لا بنسره وقبيلته لا في عقليته وذهنيته فلا يسخر من احد من الناس كائنا من كان وكذلك يكف أذاه بالغيبة فلا يغتاب أحدا من الناس يعوذ نفسه أن لا, يتكلم أحد أن لا يتكلم في أحد في غيبته بما يكره أي مسلم لا تتكلم فيه بغيبته بما يكره فإن الغيبة من كبائر الذنوب وقد شبه الله تعالى من يغتاب الناس بمن يأكل لحم أخيه ميتا وقد حكى القرطبي في تفسيره اتفاق العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من الكبائر والغيبة حددها النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا واضحا لا لبس فيه ولم يترك لنا مجال للاجتهاد فيها حيث قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك كأخاك بما يكره قيل رايت ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اكبت والا لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته فانت حينما تذكر في اخيك ما تقول فانك قد اكبت فان كان فيه تقول وان لم يكن فيه تقول فانك قد بهدته وافتريت عليك ولهذا عائشه رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي وكانت امرأة وضيئة اي جميلة فغارت منها كما تغار الظرة من ضرتها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة ويكفيك يكفيك انها يعني كأنها تريد ان تلمزها في عامل القصر وهي لم تكذب رضي الله عنها حكت الحقيقة لكن هذا لم يعفيها من, من هذه المسؤوليه حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته اي لغير طعمه ولونه ورائحته فاذا كانت كلمه يسيره مثل هذه الكلمه لو مزجت بماء البحر لغير طعمه ولونه وريحه فكيف بما ينطلق من السنتنا في مجالسنا ايها الاخوه واذا كانت الغيبه ايها الاخوه كبيره من الكبائر فإن العلماء قد نصوا على أن من وقع في الكبيرة مرة واحدة في عمره فإنه يعد فاسقا وتنتفي عنه العدالة حتى الى الله تعالى من هذا الذنب الذي فعله مرة واحدة في عمره ومعنى ذلك أن الإنسان لو اغتاد مرة واحدة في عمره فإنه بهذا الميزان فاسق وقد انتفت عنه العدالة ما لم الى الله تعالى من هذا الفعل فكيف بمن الغيبة نفس من أنفاسه ما يحلو له مجلس ولا يطيب له مكان إلا بها ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض فمن حسن الخلق كف الأذى القول فلا تغتابن أحدا ولا تسخرن من أحد ولا تجتمن أحدا ولا تلعن أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن فقتله فجعل قتل المؤمن فجعل لعن المؤمن بمنزله قتله في الاسم لأن اللعن معناه أنك تدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يسعك أن تدعو على إنسان بالطرد والرحمة بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء فالمؤمن الحق ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا وكذلك لا تؤذين احدا باليد عن طريق الضرب او عن طريق القتل وهو اعظم انواع الاذى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزعه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وكذلك ذكر الله تعالى القتل مع الشرك بالله سبحانه وتعالى في سياق واحد حيث يقول الله تعالى في صوت الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النسبة التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا يتبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وكذلك الامتناع عن أكل حقوق الناس قد يكون هناك حقوق مالية والتزامات معينة فيجحدها الإنسان ويمتنع من أدائها فهذا لا شك من اعظم ما ينافي الخلق الحسن وكذلك غش الناس في البيع وفي الشراء هذا من الأذية للناس فمقتضى الخلق الحسن وهو من الخلق الواجب ان لا تغش في البيع والشراء فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وفي روايه من غش فليس منا الركن الثالث من اركان حسن الخلق احتمال الاذى كثير من الناس يقول انا لا اوذي احد ولا اعتدي على احد لكن لا ارضى ان احدا يعتدي علي بقول او فعل ولا اتحمل من الناس شيئا في هذا الباب فلا اقبل من احد اذيه ولا اتغاضى عن شيء واخذ حقي كاملا وارفض أي لون من ألوان الاعتداء عليه ونقول إن من كانت هذه حاله فانه ليس صاحب خلق حسن لأن من أهم ما يقتضي حسن الخلق احتمال الأذى من الناس والذي لا يتحمل الأذى من الناس يعيش تعيسا شقيا لأن الناس لا يصفون لك كما تريد أقرب الناس إليك ولدك لا يصف لك كما تريد. زوجتك لا تصفو لك كما تريد. فضلا عن جارك وعن قريبك وعن زميلك وعن تلميذك وعن أستاذك. الناس يتفاوتون في رغباتهم. وفي اهوائهم. وفي اطماعهم. وفي طموحاتهم. وفي عقلياتهم وذهنياتهم. وكل ينظر للحياة من زاوية. ف قد تتقاطع وتتصادم بعض الحظوظ والرغبات فاذا لم يكن عندي استعداد للتنازل والتغاضي والاحتمال فاني ساعيش شقيا تعيسا مهموما مكروبا لا بد ان احتمل الاذى من النفس وهذا لا يتم الا بتعويض النفس على ترك الغضب وعدم الانفعال وتعود النفس على العفو والصف والتجاوز مع القدره على الانتقام وقد بين الله تعالى في كتابه ان تلك الصفه وهي العفو عن الناس وكظم الغيث من اعظم الصفات التي يستحق بها المؤمن دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض فيا من يقول انا لا اتحمل ان يؤذيني احد ولا اتجاوز عن خطأ ولا اغض النظر عن اي اعتداء نقول له اسمع الى قول ربك وهو يبين صفات المتقين حيث يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعبدة المتقين ثم شرع الله في ذكر صفاته هل اقتصر في صفات المتقين على ذكر الصلاة او الصوم او العبادة او حتى كف الاذى عن الناس لا قال الذين ينفقون في السراء والضراء وهذا من بذل الندى الذي هو الركن الاول كان حسن الخلق الذين ينفقون في السراء والضراء ثم عطف عليها بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان الله كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن طريق ما يروى أن رجلا نزل به ضيف فبعا بالطعام فجاء الخادم بالطعام فسقطت المرقة على حجر الضيف فأحرج رب المنزل وغضب على الخادم غضبا شديدا فتلا عليه الخادم قول الله تعالى والكاظمين الغيظ قال كظمت غيري ثم اتى بالتي بعده والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك فاكمل الايه والله يحب المحسنين فقال له رب المنزل احسنت اليك اذهب فانت حرمت لوجه الله يا سلام شوف الوقوف عند كتاب الله قال انا ما اسمح لحد اعتذاري انا ما اعود لك لكن ما اسمع لحد انا ما اعود لحد لكن ما اسمع لحد لا ليست هذه هادئين الكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المسلم يا اخي المسلم ويا اختي المسلم عود نفسك على الا تغضب وان لا يستفزك احد لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا قريب ولا تلميذ ولا جار ولا أحد بسيارته عوذ نفسك الا تستفز وألا تغضب وتلك وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي يعني لعل أعقلها وأستطيع تطبيقها. اوصني ولا تكذب علي قال لا تغضب فردد مرارا الرجل يكرر يعني مستغرب هذه وصيه فقط لا تغضب ردد الرجل مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول لا تغضب سبحان الله العالم. والحديث في صحيح البخاري وفي كتاب تعظيم قدر الصلاه لمحمد بن نصر المروزي حديث مرهوع لكن فيه لكنه مرسل ان الرجل قال ففكرت فاذا الغضب يجمع الشر كله. يعني فكرت ليش النبي صلى الله عليه وسلم يركز على قوله لا تغضب. ويكرره عليه. قال فكرت فاذا الغضب يجمع الشر كله. اليس كثيرا من حوادث القتل سببه الغضب. اليس كثير من حوادث الطلاق سببها الغضب اليس كثير من حوادث المضاربه بين الناس سببها الغضب اليس كثير من اسباب القطيعة بين الناس سببها الغضب اليس كثير من الشتام واللجاج والكلمات السيئه سببها الغضب اذا لا تغضب بل جاء في حديث عند الطبراني صححه المنذري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ولك الجنه وهذا لا شك تشهد له الايه التي ذكرت من صفات المتقين الكاظمين الغيظه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر ليس الشديد بالسرعة يعني ليس الشديد القوي الذي يقهر الناس ويصرعهم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد هذا هو القوي وليس الشديد هو الذي يصرع الناس بقوة بدني قوه عضلاته بل اقول لكم انه جاء في جاء عن جمع من السلف تفسير حسن الخلق بترك الغضب حتى قيل لعبد الله بن مبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة اجمع نريد يقول تعريف موجز جدا لحسن الخلق كلمة واحدة اعرف لنا حسن الخلق قال عبد الله بن مبارك تركوا الغضب ترك الغضب ونقل اسحاق بن منصورة كوسج في مساله عن الامام احمد ان الامام احمد فسر حسن الخلق ان حسن الخلق الا يغضب ولا يحتد الا يغضب ولا يحتد وكذلك نقل عن اسحاق ابن رهويه انه فسر حسن الخلق بترك الغضب ولهذا فلنعود انفسنا على ضبط النفس وترك الغضب واذا غضبنا الا نمضي غضبنا فنحجز انفسنا عن التصرف بالفعل او بالقوه على وفق ما يمليه الغضب بل نكظم الغيب ونحتمل ونعمل ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من اصابه الغضب الى ارشادات قوليه وفعليه فارشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اشتد به الغضب قد احمرت اشمر عيناه وانتفخت اوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اني أعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن شوف كيف يصنع الغضب الرجل لما بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ابي جنون انا مجنون استعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني كان يقول انا وش بي على اساس استعذ بالله من الشيطان الرجيم شوف كيف اخذ من شده الغضب لكن الشاهد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من اصاب الغضب الى الاستعاده اثنين ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى السكوت عود نفسك الا تتخذ قرارا اثناء الغضب عود نفسك الا تتكلم اثناء الغضب عود نفسك الا تحاسب وتعاتب اثناء الغضب عود نفسك الا توجه اثناء الغضب عود نفسك الا يخطر منك لقمه طلاق يا بغير اثناء الغضب بل حال الغضب سكوت بلا كلام كما أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى تغيير الحاله